وست صوت الميلوديك وصوت جيتار الأنتيك وانا سامع صوت نازيك بصيت نكتاري الأنتيك وقفت العسر كده سيكا وعتا ظبط او طاري ورجعت انا اعزف بكتاري ركزت معا بوداني واطلع صوت الحاني عشان يزبط كل كلامي اصلا مش كده زي الافلام المزك عامله زي الاحلام مش اي لحن والسلام وانا ريك كتير او أي كلام